وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَطُّ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِعِلْمٍ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهِمْ شَهَادَةَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا ذٰلِكَ الْأَنْعَامُ خَالِقَةٌ لِّنُذُكُورٍ وَنُثْرًا عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَأَصْحَابُهَا فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَيَعْصِرُهُمْ إِنَّهُ حَفِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله استراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنب المعروشات وغير المعروشات والنخل والذرع مختلفا اكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ